بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وَكُلُّ أَملٍ مُسْتَقِد وَلَ قَدِجَ أَو مِنَ الأأَبَ إَِا فيِيهِ مُزدَجَر حكْمَةُ بَالِغَةُم فَبَ تُغنٍ النُذُر فَتَوَلَّ عَنْ يوم يدعو الذاع إلى شيء نُكُر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الذاع يقول الكافرون هذا يوم عسر فذَّبَت قَابَلَ قَوونوقِ فَكَذَّبُ وَابَدَنَا وَقَاُ مَدنُونُ وَزُّدِد فَدَ رََّوُ أَ مَوْلُبُ فَلْ تَْصِد فَفَتَحنَا أَبَ وَابًا السَّم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 وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَهَلْ هُم مُّدَّكِرُونَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فكيف كان عَذَابِي إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نقص مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعب فكيف كان عذابي ونذر وَلَ قَضِيَ الصَّرْْنَّ الُْقُرْْآلَ لِبِكِرِ فَهَلمِم مَُّكِر كَذَّبَت سَمُودُ بِ النُذُر فَقَاوا أَبَشَرًَا مِنا وَقِذًا نَ التَّدِعُ إِ إذََّ فِي أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُ نَاقَةٍ فَتْنَةً لَهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَدْبِكُهُمْ أَن إن الماء قسمة بينهم كل شرف محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بالنذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَنَا فَتَمَرَّوْا بِالْعِصْيَانِ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 ذكر ولقد جاء آل فرعون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخضناهم أخذا عزيز مقتدر أكفاركم خيون أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمر ويولون الزبر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِذُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَبْهَى وَأَمَرْ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُورٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُذُوهِهِمْ ذُوكُوا مَسَّ سَقَرْ إن ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا وحده كلل حبل بالبصر ولقد اهلكنا اشياكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتفين في جنات ونهر في مقال صدق عند مليك مقتدر